على منكم على أليس الله ينتقم انتقاما أليس الله فوقهم جميعا يعز نواصيا ويذلها لا أليس الله ينتقم انتقاما أليس الله فوقهم جميعا يعز نواصيا ويذل هاما ويسقط إن أراد برأس ملك فيسكنه إذا شاء الرجاما ويخصف بالطغاة إلى حضيط بما ظلم وما اجترم اجتراما ويعطي أو يحرمها حراما بكف يقبض الأرض نطرا وبالأخرى سماوات تراما ويديل الدهر ملكا بعد ملك ويعطي أو يحرمها حراما بكف يقبض الأرض نطرا وبالأخرى سماوات تراما وأنفاس البرية في نظام يسيره فينتظم الأناما بقدرته نظام الكون يمضي إلى أجل يتم به تماما إلى أجل يقيم به حسابا ويكشف عن خطايا لثاما فيغفر أو يعذب في جحيم ويقطع ذلك اليوم الخصاما إلى أجل يقيم به حسابا ويكشف عن خطايانا لثاما فيغفر أو يعذب في جحيم ويقطع ذلك اليوم الخصاما فسبحان الذي يحيي ويفني يرد الحي في رمس عظاما فلا ملك على الأزمان باق على حال ولا السلطان داما الملك بعد عز إذا السلطان عن عدل تعامى ويرفع عادنا بملوك عدل لمجدهم ويجعلها الختامى محيل الملك ذلا بعد عز إذا السلطان عن عدل تعامى ويرفع عادنا بملوك عدل بمجدهم ويجعلها الخطابا